وصلى وسلم وبارك على ينزيله وآدم قال آدم منه يوليده على المراجب ونوح قال نوح منه ينزل من الضرج ويهجو من الآخر والعزائف قال إبراهيم جزره على عبد العثماني والجوازي جيده وموسى ظال موسى اخوه ولكن هذا حبيب وموسى جليل ومخابي جيده وعيسى ظال عيسى يبشر به وهو بين يديه لقوه كالحاجب جيل بمن هذا الحديث الكريم الذي اردته حين ترددها واتوجته بالتجار الذهبت والاستقامه ونشرت على راسها طائف زان ونبي من ويل غالب يموت ابوه وامه ويكره جده ثم عم ابو